ولو لاء تصيبهم صيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربانا فيقول ربانا لولا أرسلت إلينا رشود فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين